يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق Europil, وعدد ما Mérovle, عليه الليل Mérovle, Mérovle, النهار ولا Mérovle, منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره